اشهدوا ذوي عدل منكم واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله ذلك يواظبه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا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 3 أشهر واللائي لم يحب 4 وأولاة الأحمال أجنهن أن يضان حملهن 5 ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُغْظِمْ لَهُ أَجْرًا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَانْتُمْ مِنْ وُجِدِكُمْ وَلَا تُطَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنْ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فأنفقوا عليهن حتى يضان حملهن فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن واعتبروا بينكم بما نوف وإن تعسرتم فستردعوا له أخرى لنفقوا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 وريت النعتا الامر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبالامرها وكان عاقبه امرها خسرا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 اللهَّهُ الذي خَلَقَ سَبع سَمواتِ وَمِنَ الأْرض مِثْلَهُ يَتَنَزَّلُ الأمرُ بَنَهُ يتَنَزَّلُ الْ الأأَمْرُ بَنَهُ لتَلَموا أَن اللهَّلَ كُ لشَي قَد